ت ن ا و ل و ا في هذه ا ل م ح ا ض ر ة ما يتعلق بقادحين من قوادح العلم القادح ا ل أ و ل هو الكسر المسمى المسمى بالكسر القادح الثاني المسمى بعدم العكس القادح ا ل أ و ل المسمى بالكسر و القادح الثاني المسمى بيش بعدم, ليش بعدم العكس هذه التي سنتناولها بقي معنا شيء مررنا على المتن فقط في عدم ا ل ت أ ث ي ر لكن هذين هما الاثنان هما محور هذه ا ل م ح ا ض ر ة نحن قلنا لكم دائما لما يجي معنا ناقض نعرف الناقض نعرف مثاله نعرف ا ل أ س ئ ل ه التي ترد يسترد عليها نحن عرفنا في الدرس الماضي ا ل ن ق ر حاجز هنا كمان هاي ركزهم هاي هاي هاي اللحظه ا ي ا ل م ت ح هاي المتحف يلا بسملك ركزوا معي ركزوا معي نحن في الدرس الماضي عرفنا النقر ها والنقم تخلف الحكم عن العل... يعني العله يعني وجدت ا ل ع ل ة ولا و ل ا ا ل ع ل ة م و ج و د ة لكن الحكم غير اي م ت ى ن ع و د يعني متى نعد و الحكم منقوض متى متى يكون ن ق م ا تمام متى يكون نقمه قالك لابد عندنا مربع ت ن ا ق ض ه ذ ا كاف ميم كاف شيم شيم ميم شيم ة كليه ة ة م و ج ب س ا ل ب ة كلية سالبة عكسها جزئيه عشر موجبه يعني يقول لك لما يكون الحب كليه موجبه فانه ينتقم بجزئيه عشر سالبه ولما يكون الحب كليه سالبه فانه ينتقم بجزئيه سالبه والعكس بعد ذلك قلت له القضيه الشخصيه اما القضيه ل م ه م ل ه من السور أ و المبهمه في ق و ة القضيه لا هذا المربع يسمونه مربع ليش مربع كثيرا فمثلا انا جبت لكم أ م ث ل ة أ ك ث ر وضوحا من, ال... من الابهاج ا لذلك قال ليش في المثال قال بدل له ب المثال ج قال شف قياسه انظر هذا القياس قال هذا النبي <تصفيق> تمام هذا النبي ليس بنجس هذا النبي ليس بنجس في قياسا على ماذا قال قياسا على تمام خل النبي خلل ي ش للنبي الجامع والجامع كل منهما ايش كل ه من هما ي ش نبينا ن ظ ر و ا هذا القياس هذا النبيل ليس بنجس قياسا على خ ل النبيل ا ن ج ا م ع على كل من هما يجد فيهم نحن الحكم هذا الذي توصل اليه القياس هذا النبيل ليس بنجس يا ج م ا ع ة هذا الحكم هذه ا ل ع ب ا ر ه هذا النبيل ي س من الجسم هذه العباره ا ركز م ع ي هيا ب ا ل ل ه عليكم ق ل و ا لي ي ش نوعها هذا النبيل ي س من ا ل ج س لما جاءت هذا لما تتقدم قبل ا ل م ح بول هذا يجعلها ش خ ص ي ة لا م ا والشخصيه في قوه لا、جزء. يعني ي هذا اي شيء جزئيه س ج ل ه جيم سي تمام متى سيكون ن ق ض لهذا القياس لما أ ن ا اثبت ان كل نبي له ينس لما اثبت كل نبي له ينس ركز معي لما, أقوله لما اقول له تمام ركز معي يقول له ايش فينقض لا يعترض عليه ا ع ل م ع ت ي ض فاعترض ا عليه علي. ب أ ن كل نبي ويقول مسلم ليش يا جماعه ليش ا ل ت غ ي ي ر ي ليش ا ل ت غ ي ي ر ي ها هي مدره ولا لا ل ي س ا ل ك ل ي ة ا ل م و م ي ة نقيه م ل ك ل ي ة سالبه ولا إ ذ ا هذا ا ل ن ا ق ض يحتاج, نعم. يحتاج نعم. جواب او ما يحتاج جواب يحتاج جواب إ ذ ا لم يجيب عنه صفر ا ل س ج ا د تمام لو أ ن ا ا ل ك ر اعترضت عليه كتب بعض النبي ا ل مسكر وبعض المسكر من ا س هل يصرح هل هذا نقض ا هل ي ح ت ا ج ه ل ما ح ت ا ج ه م لما ذلك ان ا ل ج ز ئ ي ة ا ل س ا ل ب ة ا ل ج ز ئ ي ة ا ل م و ج ب ة ليست ليست نقيض ا ل ج ز ئ ي ة لا السالبه المثال الاول ن ق ل م ث ا ل ث ا ن ي ك ل ه ل ذكرهم تاج الدين الشكوكي ب ا ل ل ه إ ل ى هذه ا ل أ م ث ل ة ذكرها من تاج الدين السبوكي للفاسد خذ هذا المثال التالي تاج د ن يقول ا ل ش ي ف تمام كل شريف اتعرض على شريكه صديقه ف ا ل ح ك و م ة قياسا ً ق ج م ع ي قياسا ً على الوكيل اذا ا د ع ا ء الرد على موكله ف إ ن ه يصدق ف إ ن ه يصدق المعنى الجامع والمعنى الجامع كل منهما ايش كل منهما أ م ي ن كل منهما ا ن ا ي ق و ل و ن بالله عليكم الحكم ي ت وصل إ ل ي ه هذا القياس يشوف كل شريك تعرض على شريك يصدق كل بك لي لأي النقيق سالمة سالمة ايش اسمعين عيش باينتقم بيش تمام انا تضغي جمع ا ل ج ز ئ ي ة س ا ل ب ة و انت ل ل ج ز ئ ي ة السالبه هناك م ش ي د يا ج م ا ع ة ا ل ش خ ص ي ة إليش؟ ا ل س ا ل ب ة أ و ا ل م ب ه م ة أ ي ض ا ا ل س ا ل ب ة ل أ ن كل ا ل في قوت له ا ل ج ز ئ ي ة او لا كل ا ل في قوت الجزئيه يعني ا ل آ ن أ ن ا بنطق القياس نبحث م ق و ل ل ه إ ي ش أ ق و ل ل ه إ ي ش م ب ا ش ر ة ب ع ت ي ض ع ل ي يدفعت لضعف ب أ ن المرتهن اذا ت ع ر ض لا يصدق المرتهن إذا التعرض على ظاهر م هذه الامثله حصلناها في الابهاد نفسه أ ك ث ر وضوحا و أ ح س ن إ ذ ا قلنا لكم هذا الكلام أ ت ا ب و ه ل ي أ ت و م ب ن ي لماذا ليبين متى يستحق النقد جواب ومتى لا يستحق النقد جواب ان كان الحكم الذي توصلنا إ ل ي ه بالقياس حكم عام فهو ن ق ض ك ا ن مثبت من قبض جزئيه سلبه وكان, وكان جزئيه سلبه من قبض جيش ب ك ل ي ة م ر س و م وهكذا على حسب عندك مربع التناقض على مربع ل حسب ا تمام ن ا ق ض ت يا شباب تعالى عليكم جميعا آ م ي ن اللهم آ م ي ن طيب بعد ما انتهينا من هذا يا شباب ن ا ئ م ا ندخل في حقنا الناقض الجديد اسمه الكسر كسر الكسر ذا قطع يعني إ ي ش يعني لما يقول ا ل ف ن ت ا ن ا ل ك س ر يعني جزء منه انكسر وهذا عباره عن كسر ل ل ع ل ة اي معنى كسر ل ل ع ل ة يعني نقض لبعض ا ل ع ل ة ف إ ذ ا كان النقض ا ل أ و ل ينقض للعله كلها ف ا ل آ ن سناكل ي ن ق ض ل ل ع ل ة لكنه ناقض لبعض, العلّة. نقض لبعض العله ويسمونه النقض المكسور كسر ما يسمى النقض المكسور يعني الاعتراف على بعض ا ل ع ل ة اصرار على بعض العلم دي التسمي المقصود بها هنا الكسر لانه ب ي ب ي ن لكم هنا ان ه الكسر مشترك ل ف ض ي عند ابن الحاجم الكسر عند ابن الحاجم يطلق على حاجتين الحاجه الاولى يطلق عليها الكسر عند ابن الحاجم تخلف ا ل ح ك م ة عن علتها وقال له ايش كسر ايضا الغاء تخلف الحكم تمام بسبب بعض ا ل ع د ة هذا أ ي ض ا نسميه ماذا كسب سمى عضله وهو المراد به الان اقراوا اسم الله 何よりも高いです。Ay, بأولى إلى من كما يقول بأولى. والتصريح باولى、أولى. كما يقال في إ ث ب ا ت صلاه لخوف الخوف هي صلاه يجب قضوها لو, ال... لو لم تفعل Batas ibu ada UH kalamni. Kalau nak solat tapi ni kamera ibu potong UH, laulam tuan yang ibu ada UH. Pandu kalau tu diana khusus solati mulvan, dianyukal alhadju yang ibu ada UH kahkodoh ihhi. Pandu dan khusus solati bil ibadat di. Dienda di alikirat maka annahum kila ibadatun ida akhirhi. Tetapi yang tuhaz dan makhluk bisa melihat ini. Kalau nak ibadatun Yajibu kodohuha wala yajibu adha'uha Bal yahrum Awla ibadalu Khususus salati Falaibubalimustadilli illadun Inna kormu yajibu kodohuha Faya jibu adha'uha kal amni Tumma yukodu bimamara Bi an yukol Laisa kulluma yajibu kodohuha yuadda Bidani disawilhaidi Fainna hu yajibu alaiha kodohu Duna adaihi Wa'abbarah bin al-Hajim Wa'abbarah bin al-Hajim و ا ب ر ابن العاجبي ان هذا القادم ب ا ل ن ق ل المكسور سماء النقل ل وعرف ي ي العلو ا ل ق س ر ب ي ل ه بما لزم منه أ ن الراجح أ ن ه لا يكدح وفي, وفي محل اخر بما ي ب د ل أ ن ه تقلب الامه ل عن ي العله ر ا وثارثا ا س م ف ن أ ن الكسر مشترك نفسيون يعني ي ش ت ر ك على معنين وبما تقرر أ و ل ا أ ل م ان الكسر لا يكون إ ل ا في ا ل إ ل ة ا ل م ر ك ب ة وأن م ف ا د ه تطلف وان مفاداه ت ق ل ف ا ل م ط م ن عن الاله فهو قسم من أ ق س ا م القاده السابق لانه ع ب ا ر ة عن تخلف الحكم عن ا ل ع ل ة لكنه ع ب ا ر ة عن تخلف الحكم عن ا ل ع ل ة ا ل م ر ك ب ة و هناك الناقض ع ب ا ر ة عن تخلف الحكم عن ا ل ع ل ة سواء كانت م ر ك ب ة أ و ب س ي ط ة و نحن نعرف ان ا ل ع ل ة إ م ا أ ن تكون مركبه و إ م ا أ ن تكون ب س ي ط ة قال لك هنا هذا الكسر اذا الكسر هذا هنا بهذا المعنى خاص بالعله لذيش ا ل م ر ك ب ة خاص بالعله لذيذا ا ل م ر ك ب ة يعني تخلف الحكم عن العلم ا ل م ر ك ب ة طيب كيف هذا قال لك الكسر ع ب ا ر ة أ يع... يع... ن يعلل المستدل بعلاه م ر ك ب ة تمام فيعترض على بعض أ و ص ا ف ه ب أ ن ه ملغى ف ت ا ر ة يبدله و ت ا ر ة لا يبدله ف إ ن أ ب د ل ه واتى بوصف آ خ ر فذاق و إ ن لم يبدله فيبقى الباقي على كل حال في ح ا ل ة ا ل إ ب د ا ل وفي ح ا ل ة عدم ا ل إ ب د ا ل ننقضه ما معنى ننقضه يعني نبين إ ن الحكم وجود تمام تخل... تمام تخلف الحكم والعله موجوده تخلف الحكم والعله موجوده موجود. بسم الله ننظم القياس أ و ل ا ننظم القياس أ و ل ا سحب سبعه نحن ننظم القياس على حسب يعني بديهتنا وتفكيرنا ولكن ق و ل كيف يقول كيف يقول كيف يقول كيف ي و ي ف يقول كيف يقول كيف يقول كيف يقول كيف يقول كيف يقول ف ي ق ل كيف يقول ي ف يقول كيف ي ق و كيف ي ي ف يقول كيف ي ل كيف ي ق و ف يقول كيف يقول كيف ل ف يقول كيف ي ق و كيف ل ف يقول كيف يقول كيف ي ق تمام؟ يجب أ د ا ء الصلاه ة بالغوم يعني في ح ا ل ة القوم كيف توصلت على هذا الحكم قال قياسا قياسا على وجوب أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في ح ا ل ة ا ل أ م ن إ ذ ا يا ج م ا ع ة قاسم الخوف على ليش؟ على ا ل أ م ن ة تمام قاس الخوف على ا ل أ م ن عرفت الفرع ة لا الفرع له ا ذ ي الفرع ة وجوب ا ل ص ل ا ة في الخطه أ ي ن الاصل قياسا على وجوب أ د ا ه ا في ليش؟ في ا ل أ م ن ة ا ل آ ن ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة هو المعنى الجامع كل منهما صلات يجيب صلاه يجب قضاؤها كل منهما صلاه يجب قضاؤها اذا تركت, تركت يجب قضاؤها كل منهما صلاه يجب قضاؤها يا جماعه صلاه يجب قضاؤها عله مركبه ا لا من صلاه يجب قضاؤها والحكم شرعي حكم شرعي لا ن باب شيء شيء صلاه هذه العله ما ء ها ح ك م ظ شرعيه ولا وهي بسيطة <تصفيق> عله بسيطه او مركبه عله حوالي ت مركبه ا ا م ع ت ض ع اعترض عليه ا ع ت ر ا ض ا ل ل ي ب يجيد الحين ماله ايش؟ ما له ع ل ا ق ة بالكسره فاعترض عليه ب أ ن وصف ة ا ل ص ل ا ة م ل غ ة يعني م ل غ ة يعني هي معناه م ل غ ة يعني تردي أ و م ل غ ة يعني لا أ ث ر له في منه ما هو اعمق قال ف ا ل أ و ل ى ابداله بليش ابداله ابدع اذا تاره تركز معي إ ذ ا تاره تكون ع ل ت ه يلغيها تاره تكون ا ل ع ل ة حق ه عباده يجب ي ق ب ا ؤ ه ا و ت ا ر ً لا يلغيها بتبقى ا ل ص ل ا ة يجب ايش أ ط ر وحينئذ نحن ر ك ا م ع ي ن حينئذ سيكون ا ل إ ل غ ا ء الا لذا بما انه سيكون إ ل غ ا ء بعض ا ل ع ل ة س م ا ن ا ه نقض مكشوف خ ما بلغ نقض خ ش إ ذ ن تاره ي م د ل ه وتاره لا ي م د ل ه ما جئنا للناقض انتم ايش الناقض كنا لكم إ ي ش الناقض هو تمام وجود ا ل ع ل ة ولا حكمه وجود ا ل ع ل ة ولا, ولا ح ك م فاعترضا عليه فاعترضا عليه فاعترضا عليه إ ي ش بالكسر ما ينقصين النقض إ ي ش قالكم جعلك تمام ق و ن ك ع ب ا د ة يجب خ ض ا ؤ ه ا تمام منقوض تمام منقوض كل ع ب ا د ة يجب خ ض ا ؤ ه ا معنى كلام ولا ثم سمعي. سمعي كل عباده ة ا يجب خ ض ا ؤ ه ا تمام كل ع ب ا د ة يجب قضاؤها كما تؤدى في ا ل أ م ن تؤدى في, في القران يعني كل ع ب ا د ة يجب قضاؤها يجب أ د ا ؤ ه ا كل عباده يجب قضاؤها يجب اداؤها ذي الحكمه ي جماعه الان ا ل ع ب ا د ة يجب قضاؤها يعني هذه العباده بتعطينا هذه الحكمه ل كل عباده يجب قضاؤها يجب و إ ي ش ا د ا و يا جماعه الكليه ايش هي كليه ايش كليه موجبه كلية ولا؟, ولا لا ك ل ي ة م و ج ب ة ولا, ولا. اسمعوا أ ع ك س ل كله المذنب أ ع ن ق ي الله ت ز ي ي سالما انا أ ق و ل ك م ليس كل ت ز ي ي سالما او لا ليس كل تزيين سالما كل ن أولا ن نفرض عليه يقال ق و ل ه تمام منقوض ب أ ن ه ليس كل ع ب ا د ة يجب قضاؤها يجب أ د ا ؤ ه ا تمام في ص ل ا ة الحاج في ص ل ا ة ليش الحاج ايات تتمع ص ل ا ة الحاج ص ل ا ة الحاج بجيب دبابها ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا ا لا لا لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا ا لا لا ا لا لا لا لا لا لا ا هل يجب د ه اداؤها بل لو فعلتها, فعلتها حرام اذن هذا العلم م ق و ل ه او ر ا هذا العلم منقوله ليش سموه هو على كل ح ا يرجع الى النقضه لكن ليش سموه بتسميه مستقله ه مصطلحات تسميه ه ذ مصطلحات لماذا سموه بتسميه مستقله ل م ا ذ ي ه ا ا ل م ع ط ا ما س م ف ب الحقيقه ا ن ي ا ل ع ل م ن الى ب ع ا ل ع ل م و إ ن م ا فيدعون الحقيقة ينتع هو ا ه ذ ن المثال على السبوره يقول الشيخ وهو ومنها أ ي القوادح الكسر ف إ ن ه قادح في الاصح و هو أ ي ا ل ك س ر يسمى بنقد المعنى أ ي المعلل به يعني نقد ا ل ع ل ة يسميه هناك من يسميه باش بنقد ا ل ع ل ة طيب ماذا معنى قال إ ل غ ا ء بعض ا ل ع ل ة تمام إ ل غ ا ء بعض ا ل ع ل ة مع إ ب د ا ل ه تمام أ و مع إ ب د ا ل ه أ و لا مع إ ب د ا ل ه و نقض باقيها ركز معي اه ركز معي المعنى الغاء بعض ا ل ع ل ة مع إ ب د ا ل ه أ و لا أ و ما مع إ ب د ا ل ه و نقض باقيها لكن ليش سمه كسر ل أ ن ه ليس ا ل غ ا لكل ا ل ع ل ة ليس نقض لكل ا ل ع ل ة تمام و لكن إ ل غ ا ء لبعض له ا ل ع ل ة نقض لبعض ا ل ع ل ة طيب قال لك إ ل غ ا ء بعض ا ل ع ل ة تمام بوجود الحكم عند انتفائه إ م ا مع إ ب د ا ل ه تمام بوجود الحكم عند انتباهه تمام إ م ا مع إ ب د ا ل ه أ ي البعض بغيره أ و لا مع إ ب د ا ل ه و نقض باقيه المهم الكسب له ص و ر ت ي ن تمام نقول الكسب ن ه ص و ر ت ي ن ت ا ر ة يلغى بعض ا ل أ و ص ا ف و ي ب د أ و ت ا ر ة لا يلغى بعض ا ل أ و ص ا ف ولكنه لا لا ي ب د أ وعلى كل حال الوصف الباقي من ا ل ع ل ة ا ل م ر ك ب ة يلغى يلقب ينقضى قال ونقض و ا باقيه ا طيب قال أ ي ا ل ع ل ة والتصريح ب أ و ل ى إ ل ى آ خ ر ه من زيادته تمام طيب قال كما ن يقال. يقال ركز على المثال بنعين الميهة. اول ل ل م ث ا ا أ قبل ما ن ق ر أ انظروا للمثال على ا ل س ب و ر ة المثال على ا ل س ب و ر ة يقول إ ي ش يقول الفرع ايش الحكم فيه يجب أ د ا ء ص ل ا ة الخوف ي ج ب أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في ح ا ل ة الخوف قياسا على وجوب أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في ا ل أ م ن في حاله ا ل أ م ن ايش العله العله كل منهما ص ل ا ة يجب قضاؤها وكل ما يجب قضاؤه يجب أ د ا ؤ ه تمام كل ما يجب ق ض ا ء ه يجب أ د ا ء ه ه ي ه الحكمه فاعترض عليه أ و ل ا ب أ ن وصف ا ل ص ل ا ة ملغا وصف ا ل ص ل ا ة هذا ملغا ص ل ا ة يجب ق ض ا ء ه إ ن ا ل أ و ل ى انه يعبر ب ع ب ا د ة حتى يدخل الحج حتى يدخل ليش الحج فان الحج أ ي ض ا ع ب ا د ة يجب ق ض ا ء ه تمام تاره المستدب يبدل وتاره ما يبدل إ ذ ا بدل بتكون العله ايش ع ب ا د ة يجب ق ض ا ء ه و إ ذ ا ما بدل بتبقى صلاه يجب ق ض ا ء ه وعلى كلا الحالين نحن وجوب ا ل قضاء بل ا ن ق ض و تمام ا ل آ ن هذا منقوض منقوض بماذا إ ذ ن هو توصل إ ل ى حكم ان ن ق ل ما يجب قضاؤه يجب إيش؟ أ د ا ؤ ه نحن نقول ليس كل ما يجب تمام ليس كل ما يجب قضاؤه تمام يجب إ ي ش ليس كل ما يجب قضاؤه تمام نحن خ ل ط ن ا الغلطه ك ب ي ر ه الغلطه ك ب ي ر ة لما ح د ن ب ه ن ا هي صوم الحياه ن تكلم على صوم الحائض ا لا, لا ح لا تصوم ف أنا لكم ولا تقضي يعني أقول الحائض لا تصلي ولا ما علي صلاه ابدا لكن ركز معي يجب عليها القضاء ولا يجب ا ل أ د ا ء تمام يجب عليها القضاء ح ي ن نحن ي ش ا ل آ ن ركز معي ا ل آ ن ا ل ق ا ع د ة عندي ل ي هو توصل لها اللي هي أ ن ا بنقضها ان ه كل ما يجب قضاءه يجب أ د ا ه كل ما يجب قضاءه يجب أ د ا ه أ و لا يحق بالعلم كذا كل ما يجب قضاءه يجب أ د ا ه ه ؤ ل ا ذي ك ل ي ة ك ل ي ة م ج ب ة أولا أو نقيضها ج ز ئ ي ة ليس كل ما يجب تمام ليس كل ما يجب قضاءه تمام يجب اداه بدليل صوم الحل يجب عليها القضاء تمام ولا يجب له ا ل أ د ا ء بل لو أ د ت الصوم حرام عليه ا واضح لك هو الصوم ليس ت م الصوم م ا وليس الصوم ا ل ص وليس الصوم ي ا ل ص وليس م و الصوم توقفت ما يدري بعد قلت وليس ركزوا معي الان اسمعوا يا ج م ا ع ة هل نقضنا كل ا ل ع ل ة ما نقضنا إ ل ا الشق منها ب وهو هي وجوب له القضاء سواء ابدلنا أو نبدل او لم ا نبدل اللي نقضناه هو وجوب القضاء ان ه كل ما وجب قضاءه وجبه أ د ا ؤ ه هذا نقضنا ل أ ن ه ليس كل ما وجب قضاءه وجبه أ د ا ؤ ه من ل ي ل صواب ا ل ح ا ه صواب ا ل ح ا ه ص و ر ة م ع ي ن ة له ص و ر ة معينه صوم ا ل ح ا ئ تمام؟ يجب قضاؤه ولا, ولا يجب م اداؤه ذ ا أ تمام؟ واضح إ ن شاء الله طيب نبدا نقرا قال هيا ي س م ع مثاله كما يقال في إ ث ب ا ت ص ل ا ة الخوف ما <تصفيق> معنى في إ ث ب ا ت ص ل ا ة الخوف يعني وجوب أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في ح ا ل ة الخوف م ا ي ش ا ل ع ل ة ص ل ا ة يجب ان ي ب ان ي ان يجب ان يجب ان ي ج ان ي ب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ب ان ي ج ان يجب ان ي ج ان يجب ان ي ب ا يجب ان يجب ان يجب ان ي ب ان ي ان يجب ان ي ب ان يجب ان يجب ان ي ج ان و ج ب ي ب ان ي ج ان يجب يجب ان ي ج ا ء ي ان ي ج ان يجب ان ان يجب ان ي ان ي ج ان ا ل يجب ان ا ل أ م ن ي ان ان ي ن يجب ان ان ان يجب ا ان ان ان يعني بننظر من قياس قصوره م ب س ط ة نقول وجوب ا ل ص ل ا ة في حاله ش د ة الخف و قياسا على وجوبها في ا ل ع ش في الامن الجامع كل منهما صلاه يجب و قضاؤها لو لم تفعل تمام كل منهما صلاه يجب قضاؤها لو لم تفعل تمام الى هنا تمام طيب ق ا فان ا ل ص ل ا ة فيه يعني في ا ل أ م ن كما يجب قضاؤها ولو لم تفعل يجب اداؤها معنى هذا الكلام ان ه الحكم ن عام كل ما يجب قضاؤه تمام يجبها اداؤه او لا كل ما يجب قضاؤه يجب اداؤه تمام ق ا ل فيعترف بان خصوص ا ل ص ل ا ة ملغاه ما ه و حصول خصوص عندكم ولا حصول خصوصه اذن لهم م عندك انت خصوص لا بس عندي غلطه ي هنا عندي خصوص ه ي ع ت ر ض بان خصوص ا ل ص ل ا ة م ل غ ا تمام خصوص ا ل ص ل ا ة اعترضوا على ق و خصوص ا ل ص ل ا ة م ل غ ا تمام بان يقال تمام الحج يجب ي اداؤه كقضائه تمامه ومثله إيش كقضائه إ ذ ن ابدل ا ل ص ل ا ة يعني كل ما يجب ي أ د ا ؤ ه كل ما يجب ي ق ض ا ء يجب ي أ د ا ؤ ه كذلك الحج يجب ي إ ي ش قضاؤه كما يجب ي إ ي ش أ د ا ؤ ه اذن أ ح س ن تبدلها ب إ ي ش بالعباده طيب قال فليبدا أ ل خصوص ا ل ص ل ا ة بالعباده ليندفع الاعتراف هذا قام الرجال المستدر وأبدل بدل ما يدور ص ل ا ة ي ج ت ب ومضرها ايش العله صارت عباده يجبها الأساسي قضاؤه يعني مفهوم ا ل ع ل ة هذه ان كل ما وجب قضاؤه وجبه أ د ا ه مباشره ف ن ق ن ق و ل هذا منقوض جعلك هذه ا ل ع ل ة منقوض بصوم ا ل حائر ب بصوم منقوض ا ا ل ح ف إ ذ ا كان الحكم الذي توصلت إ ل ي ه كليه موجبه فنقيض ه جزئيه سالبه وجزئيه سالبه يحصل بصوم الحائر تمام طيب ب ن قبول صوم الحائض او لا فان صوم الحائض وجدت فيه ا ل ع ل ة او لا وجدت فيه ا ل ع ل ة وهو ع ب ا د ة تمام يجب ايش يجب قضاؤها ع ب ا د ة يجب قضاؤها لكن هل يجب اداؤها لا وجدت ا ل ع ل ة ولم يوجد الا الحكم المفروض بما انه وجب قضاؤه اذن وجبها اداؤه إ ذ ا ا تخلف الحكم عن العباده و ج د ت العله ولا بودد لها الحكم هذا نقض أ و لا نقض طيب قال ثم ينقض هذا المقول بصوم الحائض ف إ ن ه ع ب ا د ة يجب قضاؤها ولا يجب أ د ا ؤ ه ا بل يحرم هذا ع ب ا ر ة عن جزئيه سالبه طيب هذه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى وهي ايش ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا أ ب د ل ا ل ص ل ا ح ب ل ا ب ا ل ع ب ا د ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ و لا يبدل خصوص ا ل ص ل ا ح اذن لن يبقى له عله إ ل ا إ ي ش قال فلا يبقى للمستدل ع ل ة إ ل ا قوله يجب قضاؤها فيجب أ د ا ؤ ه ا ك ا ل أ م ن يجب قضاؤها فيجب أ د ا ؤ ه ا ك ا ل أ م ن هذا بيكون هو العله طيب الان قال ثم يقدم ا مط بان يقال ليس كل ما يجب ق ض ا ء ه يؤدى ليس كل ما يجب ق ض ا ء ه يؤدى يا ج م ا ع ي ليس كل هذا ايش ه دائما ن س م ع لما يتقدم ليس كل ه ذ ا جزئيه سالبه ل ا ن ليس كل دائما نقولكم ليس كل هذه ع ب ا ر ة عن سلب العموم ليس كل هذه ع ب ا ر ة عن سلب ال... وسلب العموم ج ز ئ ي ة س ا ل ب ة بخلاف عموم السلب سلب العموم ج ز ئ ي ة س ا ل ب ة عموم السلب ي لا كليتنا س ا ل ب ة تمام ت ب ه لهذه ا ل م س أ ل ة هذه ا ل م س أ ل ة عندك ت ا ت ذ في المنطقه الحكم حكمنا على المجموع ك ق و ل لذا ليس ذا وقوله ان يكن لكل فرد حكمنا لانه كليه ف د تعلمه طيب إ ذ ا يا جماعه ذ ا أ ن ا ب غ اريد ا ف ه م ك حتى تفهم هذا المثال ما سبق إ ذ ن هذا نقض أ و ليس نقض نقض ل أ ن ن ا نقضنا مؤدى الحكم السابق الذي هو ك ل ي ة م و ج ب ة نقضناه في ج ز ئ ي ة س ه ل قال ف إ ن ه يجب عليها قضاؤه دون ادائه ا ن ت ه ى ن ا هذا هو المثال في حد عنده إ ش ك ا ل في المثال قبل ما ننتقل إ ل ى كلام ابن الحاجب في حد عنده إ ش ك ا ل في المثال يتكلم في شي ء ما هو مفهوم في المثال افهم المثال المهم هذا نقض أ و ليس نقض نقض ليش سموه, سموه تسميه ج د ي د ة ل أ ن ابن الحاجب سماه النقض المقصود و ل أ ن ه خاص بالعلى لله ا ل م ر ك ب ولانه ع ب ا ر ة عن نقض لبعض ا ل ع ل ة وليس نقض لكل اله لكل في العله فيقول يا استاذ كل العله انتقضت في السابق كنا لما نقضت كل العله لم تنقض كلها بالنقض إ ن م ا بعضها بالطرد وبعضها بالنقض و إ ن م ا جزء من ا ل ع ل ي هو الذي نقضت طيب واضح إ ن شاء الله طيب ا ل آ ن بيجيب لك إ ن ه ابن ا ل ح ا ج م عبر بالكسر مرتين ا ل آ ن نحن بنتكلم على مصطلحهم في ل ف ظ ة الكسر اذا ل ك س ر إ جاءت معك في ا ل أ ص و ل الكسر ها معنى واحد منكم يدخل تعريفات الدرجالي ويسوي الكسر إ ي ش معنى بتحصل تعريف الكسر قال وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح إ ي ش قال النقض المكسور ايش ق ا ل عنه إ ي ش ق ا ل ابن الحاجب في مختصره س م ا ه إيش النقض إيش تسميه ن ق لكنه مكسور مش كامل ل أ ن ه نقض لبعض ا ل ع ل نقض مكسور مش كامل أه؟ اسمع ا وعرف الكسر قبيله بما لزم منه أ ن الراجح انه لا يقدح قبله عرف القادح عرف الكسر قال ان الكسر هذا ما يعني ما يلزم منه م ن الكسر ما يقدح ل أ ن ه عرف الكسر هنا ب أ ن ه تخلف ا ل ح ك م ة عن ا ل ع ل ة يعني وجدت ا ل ع ل ة بدون حكمتها وجدت ا ل ع ل ة بدون ا ل ح ك م ة إ ذ ن الثانيه طيب طيب ق ا ل ايوه قال وعرف الكسر أ ي قبيل كلامه هذا بما لزم منه أ ن الراجح أ ن ه لا يقدح طيب وفي محل آ خ ر عرفه بما يقتضي أ ن ه تخلف الحكم عن العلم ت ا ر ة قال كذا و ت ا ر ة قال كذا إ ذ ا ماذا تستفيد من هذا يا شيخ الاسلام إ س ل م قال الذي أ ت ف ي شيخ د ه ا إ س ل قال أ ن الكسر عنده له معنيين اذن هو مشترك لفظي إ ذ ن الكسر عند أردنا الكسر عند بالحادث له معنى حتى لا يشكل عليك مما ت ج د و في كتب الصوره بل ياتي معنى إ ن شاء الله الكسر تخلف الحكمه عن الحكم او عن العليه تخلف الحكمه والكسر ايضا يطلق على تخلف الحكم عن, عن العليه كل منهما تخلف لكن هنا تخلف الحكم وهنا تخلف له الحكمه ل على ا ي إ ذ ا تخلفت ا ل ح ك م ة هذا يسمى كسر تمام بسم الله طيب قال لا إ ل ه إ ل ا الله محمد ن ش و ل الله صلى الله عليه وسلم طيب قال فعنده يعني عند ابن الحاجب فعنده أ ن الكسر مشترك لفظي كسر مشترك لفظي عند من عند ابن الحاجب لا وبما تقرر أ و ل ا علم ان الكسر لا يكون إ ل ا في ا ل ع ل ة المركبه ة ن ع لا ب ج ي ب له خلاصه الكسر ما يكون إ ل ا في العله ايش طيب بخلاف النقر يكون في ا ل ع ل ة ا ل م ر ك ب ة و العله ايش طيب و أ ن مفاده إ ي ش ن نس... آمه ا ل ك س ر تخلف ا ل العلة ح ك م عن تخلف الحكم عن العله ة يعني إيش يلسى ن إذا م من أقسام من أقسام الأول ولا ليس من أقسام الأول ليس ولا من أ ق س ا م النقل وليس من أ ق س ا م النقل قال إ ذ ن فهو قسم من أ ق س ا م ق ا د ح السابع فهو قسم من أ ق س ا م ق ا د ح ليش؟ السابع اذن كل نقل لبعض ا ل ع ل ة لجزء من, من ا ل ع ل ة ا ل م ر ك ب ة هذا نسميه كسر ي ش نسميه كسر ي ش نسميه كسر تمام طيب ا ت ه ي ن ا من هذا إ ذ ا انت عرفت فيه إيش؟ تعريفه مثاله اختصاصه بالعله ا ل م ر ك ب ة الكسر مشترك لفتي عند ابن الحاجب يطلق على تخلف ا ل ح ك م ة و على تخلف الحكم فلا يشكل عليه لما ترى يقول لك الكسر غير ق ا د ح فاعلم أ ن معناه تخلف ا ل ح ك م ة و لما يقول لك ان الكسر ق ا د ح فاعلم أ ن مقصود تخلف الحكم、بس. فلا يشكل عليه ل أ ن ه عنده مشترك ايش واضح طيب إ ذ ا انتهينا من النقض النقض هذا متعلق ب ح ا ج ة اسمه الطرد متعلق بهذا اسمه الطرد ل أ ن ا ل ع ل ة شرطها مطرده ض له اليس من شروط ا ل ع ل ة انها م ض ط ر د ة إ ذ ا وجدت وجد الحكم له ي ل ز م من وجود ا ل ع ل ة وجود الحكم فلما ت و ج د ا ل ع ل ة ولا حكم هذا نسميه إش؟ إ ي ش نسميه و ج ه س العله ولا حكم س م ي ن ا ماذا نقف عرفت السؤال بنوجهه لواحد حال من يريد نساله على الصلاه نساله من من من من من من من من من من ن من ن من يقول انا من ي ر ن س أ ل ه ع ي ى ا ي ص ل ا ه عندنا. نعم اسمك من ها ها م ك ها ها ها ها ؤ ا ل ا ها ها ت تعرف ا ن ا ها ها ها ه ط ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ح ك م ل ه سين ها ي ش ه ر ط في ا ل ع ل ة ا ل ا ن ا ها ها ها ها ل ا ن ا ها س إ ذ ا عدمت العله انعدم الحكم له ا ل ا هذا مثله مثل ومثل الحج مطرد منعكس يلزم من وجود الحج وجود ا ل م ح د و د ه م ن ع د م ه عدم, عدم ل ه محدود فهل ا ل ع ل ة كذلك هل ا ل ع ل ة يشترط فيها أ ن ه ا تكون م ط ر د ة م ن ع ك س ة يعني لا ما في ع ل ة ما في حكم يلزم من عدم ا ل ع ل ة عدم ل ه تمام تمام من عدم العله عدم الحكم كما ي ر ج ا من و ج و د ه وجود الحكم ي ر ج ا من ع د م ه عدم الحكم مطلقا هذا ه معناه انه ه مطلقا ليس مطلقا طيب طيب لك يسوع نحن نتكلم على حادث ج شو العكس ها تمام سالك م ع و س ص ا ل ثاني هل يجوز تعدد العلل ولا ما يجوز تعدد العلل يستعد العلل اللي اختاره شيخ ا ل ا س ا م يمكن الحكم تخلف تمام الحكم تخلف من قال ك انه ايش ان تخلف الحكم من اجل, ها من اجل هذه ا ل ع ل ة يمكن ان ت خ ل ف الحكم ل أ ج ل ع ل ة اخرى لماذا انت عدم وجود ا ل ع ل ة تمام بتدعى له تخلف الحكم يمكن الحكم تخلف تخلف لعله اخرى تخلف وجد هذه ا ل ل ي ش انت بتقول بما تصلع يعني انت الحكم ايش رقم م ع ي الحكم تخلف تمام الحكم تخلف تخلف الحكم يعني تمام يعني ال ال ال هنا ف الاطراف وجدت ع ل ه فوجد الحكم الان وجد الحكم امام ولم توجد العلم وجدها اين ما ت ص ل ح تكون العلم يمكنه وجد و العله ا ل أ خ ر ى أ ث ر ت فيه العله ل ا ل أ خ ر ى لهذا نحن نقول مبدا من الان كلكم ا ل آ ت ي وكل سمعي عدم العكس هذا قادح نعم لكن ركز معي هذا عدم العكس قادح عند الذين يمنعون تعدد العلم إ ذ ا نشترط في ا ل ع ل ة أ ن تكون مطرده ض م ن ع ك س ة إ ذ ا ق ل ن ا انه ما يجوز تعدد ا ل ع ل ل أ م ا إ ذ ا قلنا يجوز تعدد العلم فلا مانع الان نركز جمعه اول ما نعرف العكس إيش العكس تمام انتفاء الحكم لانتفاء العلم لماذا انتفى الحكم, انتفى الحكم لانتفاء العلم انتفى الحكم الانتفاءه ليش العلم ما معنى عدم العكس يعني عدم العكس يعني ان الحكم ما انتفى تمام الحكم ما انتفى مع, مع وجود العلم مع انتفاء العلم انتفى الحكم. الحكم طيب هل هذا قادح او ليس قادح في العلم هل هذا خادع في العلم, العلم؟ لانه هذا دقيق شوي هذه ي ب ق ر ولأنه عدم العكس بان يوجد الحكم بدون إلى العلم لانه المفروض ان يلزم من انتفاء العله انتفاء العله الحكم ب ا ل ع ك س هنا عود ما تمام وجد الحكم بدون العلم و ج د ا ل ح ك م بدون العلم بدون العلم بدون العلم بدون العلم و ن العلم بدون العلم ر م ه م ج د ا العلم د و ن العلم د و ن العلم بدون ا ل ع ر ق بدون العلم بدون العلم بدون العلم د و ن العلم あれしくお願いし الملاب greuther�سي أ وعندي ل وإطلاقoons ا قياس العكس اخر انا لابد ان تعرف ان القادح انما هو عدم, عدم العكس بدون هل تكون في وهذا الشرف لا يشترط الانعكاس في العله الا الذين قالوا ان ه م ا يجوز تعددوا له اما الذين قالوا يشوف تعدد العلل فعدم العكس عندهم هذا مش يعني مش يعني مش ق ا د ر مش مش قادر. ها؟ قال ايش قال د ر ها ا ق ايش هو منها اي من القوادع عدم العكس ي ع ن ي ايش معنى ما يعرف لك عدم العكس ي ع ن يوجد ي الحكم بدون ا ل ع ل يوجد الحكم الحكم موجود بدون ا ل ع ل ل أ ن العكس هو ايش العكس انتفاء الحكم تمام من انتفاء العله يعني يلزم تمام تمام من عدم العله عدم الحكم قال اسمع و إ ن م ا يقدح عند مانع تعدد العلال يكون هذا قادح عند من يا شباب عندما عند مانع تعدد ل ع ن د الذي يمنع تعدد له العلال عند الذي ي ب ن ع تعدد العلم اما الذي يجوز العلم ه ذ ا عنده مش قادح تمام قال بخلاف مجوزه يعني بخلاف مجوز تعدد له العلم لماذا لا بجوازي ان يكون وجود الحكم لعله اخرى الحكم مجد لان ما هي عله اخرى لان العلم يزنى ج و تشتكي لجواز ان يكون لوجود الحكم لعله اخرى قال لنا مثال ب يعلم من القادح الاتي قال المثال لكم ستعرفونه سياتي معكم في القادح الثاني لقريب الذي ذاته وهو عدم التاثير ما دام انه قال الى بيتي نحن بنتقدم عليه لا يمسح السبور بل نرسمه على السبور ركز امي إ ذ ن هذا عدم العكس ركز معي إ ذ ن ت ع ر ي ف ه يوجد الحكم بدون ا ل ع ل ة يا ج م ا ع ة العكس هذا عكس ا ل ط ا ع عكس النقض لا النقض هناك وجدت ا ل ع ل ة ولا ولا حكم هنا وجد الحكم ولا ع ل ة إ ذ ن هذا بناء على اشتراك ب ا ل ط ر ا ث في ا ل ع ل ة وهذا متفق عليه وهذا بناء على اشتراك الانعكاس في ا ل ع ل ة وهذا مختلفات فيه طيب ماهر يجيب المثال مثال اين الحنفين نقول لهم ما يجوز تقديم ا د ا ن ص ل ا ة الصبح يقولون ما يجوز تقديم ا د ا ن ص ل ا ة الشيخ عندنا شافعي يجوز تقديم ا د ا ن ص ل ا ة الصبح ومن الحلفي عندهم ما يجوز تقديم اداء صلاه السكر يعني عندنا اداء صلاه السكر يجوز من منتصف الليل من منتصف الليل يجوز تقديم اداء صلاه السكر الحلفي قالوا يمتنع تقديم اداء صلاه السكر اشترينهم القياس اشترينهم قياس نقوم القياس نقوم قياسهم قالوا يمتنع بفرحه المستجد يمتنع ت ق ت ي م اذان صلاه الصبح قياسا على اقتناعه في صلاه المغرب صلاه المغرب يصبح فيما دام ها ما يجوز مجلس. بنت مقر ج هذا فرع وهذا الاصل عرفته بالفرع الاصل ليهم نحن الان العله ل ي يحين يجعلها عدم العكس أه؟ ايش آه العله هذه العله تمام العله كل منهما ص ل ا ة لا تقصر كل منهما ص ل ا ة لا ص ل ا ة الصبح ص ل ا ة ما تقصر و ص ل ا ة المغرب ص ل ا ة ما ما تقصر、بيحقهم. بحقهم لا حقهم الجاس هذا حقهم ايش الكاس تمام هذا حقهم كياس اذا من ع ل ة ا ي ش ي تمام تمام اقسم ايضا هي هذه ص ل ا ة لا تقصر تمام ص ل ا ة لا تقصر تمام اذن معناها كل معنى هذا يعني لو بصيحه كلاب كل صلاه لا تقصر تمام لا يجوز تمام تقديم أ م ا ن ه نقول نحن الاعتراف الاعتراف هذه ا ل ع ل ة تمام غير منعكس و غ ي ر ش هذه العله غير منعكسه تمام لانه يلزم. يلزم تمام لانه يلزم تمام لانه يلزم تمام هذه العله ا ي ن غير, م... غير, منع... غير منعكس كيف نبين عن انعكاس انعكاس هو ع ب ا ر ة عن إيش؟ عجب العكس م وجد الحكم بدون, بدون العلم نقول هذه العلا غير منعكس كيف امام هذه غير منعكس بندري ا ل ظ ه ب الظهر ة ك ل اجمعين امام ا ل ظ ه ب صلاه تقصب تمام صلاه ن ي ش تقصب تمام ب د أ ي ص ل ا ة الظهر ي ب ت ن ع ي ب تقديم ع ت أ ذ ا ن ه ا ص ل ا ة الظهر وحبيبت انتم ا ذ ا ص ل ا ة الظهر تمام ي ب ت ن ع تقديم أ ذ ا ن ه ا بالرغم أ ن ه ا صلاه ماذا تقصد ورغم انها صلاه اسميه ذ ا هذا, هذا عكس قال انا يعني اقسمعي ان هذا م ع ن ى ه انا ما غدر ب ا فهمك العكس م ع ن ى معنى العكس يعني يلزم الوجود تمام عدم القصر عدم تقديم الاذى ويلزم ن ز منه… العكس و ي منه تمام تقديم ا ل أ ذ ا ن اذا جاز القصر、لا. هذا معنى العكس معناه اذا جاز القصر جاز تقديم ا ل أ ذ ا ن و إ ذ ا ما جاز القصر هذا معنى ا ل ع ك ا د لكن هذه ا ل ل ه غير م ن ع ك س م بدليل ان ص ل ا ة الظهر يمتنع تقديم أ ذ ا ن ه ا وهي تقصر إ ذ ا ما يصلح تكون القصر ولا هو العله ل أ ن ه ا غير منعكسه غير غير ة الجواب ك س ة ا هذا الوصف غير منعكس إ ذ ا مفاد العله ن يجوز تقديم ا ل أ ذ ا ن إ ذ ا دام ل ق ص ر ه ذ ه صلاة يجوز قصرها ولا يجوز تقديمها أ ذ ا ن لصلاتها ي وبيتجي بيجي في ليش؟ معنا المثال معنا القادم القادم إن نحن دعونا نطبق الآن شاء الله هذا معنا في في القادح القادح إذا ليش في في على يطبق الكلام هذا على المثال دعونا نطبق الكلام على المثال قالوا منها ابن من القوادح عدم العكس بان يوجد الحكم بدون العله يعني وجد الحكم ا ن الحكم وجد الحكم و هو امتناع تقديم لا تمام امتناع ايش امتناع تقديم تمام الاذان بل حكمنا بدون العله و ايش لهم العله قالوا كونها صلاه لا ت ق ص ص ل ا ة الظهر صلاها تقصر إ ذ ن وجد الحكم بدون لا العلم و إ ن م ا يقدح يعني هذا ما يكون قادح إ ل ا عند مانع تعدد العلم عند الذين ي ق و ل و ن لا يجوز تعدد لا العلم、طيب. بخلاف مزوزه يعني بخلاف الذين يزوجون تعدد العلم لماذا قال لتوازي أ ن يكون وجود الحكم ل ع ل ة أ خ ر ى طيب هذا أ د ل ة الذين لا يرون أ ن ه قادر قالوا مثاله يعلم من القادح الاتي نحن قدمنا المثال قلنا لكم إيش يقول يمتنع ش يقول يقول ي تقديم أ د ا ن ص ل ا ة الصبح قياسا على ص ل ا ة المغرب المعنى الجامع كل منهما صلاه لا تقصر كل منهما صلاة لا لا تقصر نقضنا هذه ا ل ع ل ة كل منهما ص ل ا ة لا تقصر نقضناها قلنا هذه ا ل ع ل ة غير منعكسه ة ذ بدليل أ ن ه يمتنع تقديم أ د ا م صلاه ة ل الظهر مع كونه صلاه صلاة تقصر بس هذا الاقصر نعم سين ذكر هذا البسال لا يجي معنا ن ا في ا ل قاده لكن الذي نحن نحفظ ك أ ن ه ع ي ل ة ليس ا ل ع ي ل ة تخسر أ و لا تخسر ص ل ا ة بل لانه الدخول وقت او بعد من دخول الغد كيف يكلم أن و د ا ل م ث ا ل والفرع م ص نقول لكم ا م لا ا ل فرق بين المثال لك في فرق بين الفرق بين المثال آه معناها أهى والفرع م عن القاعدة وهذا في الغالب يكون فرعا فرعا يكون يكون وهذا الغالب حقيقيا والمثال قد في وقد يكون مصنوعا ولهذا في الاصول يقولون مثال مثال لا يقولون وفرعهم لانه لما يقولون مثال قد يكون المثال مصنوع وليس, وليس, وليس حقيقي ولهذا اكثر في العصور وهذا فرق اسلوب هذا مقرر هذا الفرق مقرر بين, الفرق بين الفرع والمثال ادخل واحد منكم يدخل كتاب الكليات لعب البقال تقوي يكتب ك ل م ة مثال ه ا م ع ن ا ك ل م ة المثال إذن, اذن المثال قد يكون حقيقيا وقد يكون مصنوعا أ م ا الفرع فلا يكون إ ل ا حقيقيا تمام لما نقول نحن فلان قال كذا او كذا ما يهم نحن ما دام منه مثال لكن لو كان فرع يعني قد وعب ا على انه لو كنا مما تفرع على هذا عند الحمديه كذا لا ف ر ع هذا ل ا ب د ي ك و ن فرح ع ايش حقنا طيب بعد ما عرفتم هذا بل كلكم عندنا ث ل ا ث ة مصطلحات عندنا عدم العكس وهذا هو القادح لك وجد الحكم بدون العلم اثنين عندنا حاجه اسمه العكس وفي عندنا قياس يسمى قياس العكس الان استطرادا استطرادا سيبين لك إ ي ش ه و العكس و إ ي ش ه و قياس له العكس قال لك و العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلم انتفى الحكم لانتفاء ا ل ع ل لا حكمه لعدم العلم عدم الحكم لعدم لا العلم تمام هذا أ م ا الطرد وجود الحكم لوجود لا العلم و العكس انتفاء الحكم لانتفاؤه العلم و ن ا م ن ع ي س حاجتين متعش بالطرد ولا ايش والعكس طيب قال والعكس انتفاء الحكمي لا بمعنى ا ن ت ف ا ء ه نفسه لا ع ن ى الانتفاء العلم به او الظن به العلم يعني اليقين والظن المرتب الثاني قال بمعنى انتفاء العلمي و الظن به ما السبب لانتفاء العلم إ ذ اقرا ما أ ن ه ق ر أ والعكس قرأ و انتفاء ل ع ك س ا ا ل ه ؤ م ن ي ن بمعنى انتفاء ه ن ف س ه بل بمعنى انتفاء العلم ي او الظلمه ا ا أوراج ها؟ لانتفاء الا و إ ن م ا ل و ي ذلك ل أ ن ه لا ي ر ز م من ادم الدليل الذي من ج د آدم المدلول ت ه إلا للقضئ ب أ ن الله ت ع ا ل ى لو لم يخلق العالم الدل على وجوده لم ينتفي وجوده وانما ينتفي العلم به قال والعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلم ذ باختصار هذا تعريف العكس باختصار إ ي ش و انتفاء الحكم لانتفاء العلم القاده حقنا عدم, له عدم العكس له أ معنى عدم العكس يعني وجد الحكم بدون ا ل ه المفروض هو الحكم ا ل د م ي ا ل ل ي عدم له العله ولكن وجد له الحكم ولهذا قلنا عدم و العكس القادر عندنا عدم ل العكس ل أ ن العكس هو ا ن ت ف ا ع الحكم ا ن ت ف ا ع ل ه العله تمام عدم العكس وجد الحكم بدون, بدون العله هذا هو عدم العكس طيب؟ قال ما هو انتفاء الحكم نفس الشعوب ط ن ن انتفاء ا علمنا او ب ط ن ن ا اشبه بانتفاء العلم تمام طيب قال لماذا قلتم هذا قال لانه لا, لا يلزم من عدم الدليل عدم المذلوك لا يلزم الدليل ل ا من عدم الدليل عدم أ لا, يلزم من, تمام؟ إنه لا. وإنما يلزم من عدم الدليل اي من الدليل. عدم معرفتنا بالدليل تمام من عدم الدليل عدم معرفتنا بالمنكوب ماذا العالم هذا دال على وجود الله تعالى او لا هل يلزم من عدم العالم عدم وجود الله、لا. و إ ن م ا يلزم من عدم العالم انتفاء م ع ر ف ت ن ا ب ا ل ل ه ن ت ف ا ء ل ا م ع ر ف قال و إ ن م ا عنى ذلك ل أ ن ه لا يلزم من عدم الدليل الذي من ج م ن ت ه العلم ل عدم ا ل م د ل و ك ل أ ن ه لا يلزم من عدم الدليل عدم الا المذلوك للقطع ي ب أ ن الله تعالى لو لم يقلب العالم والعالم هو الدال على وجوده لم ينتفي وجوده ما ينتفي وجود الله و إ ن م ا الذي ينتفي العلم به جل وجل اذن لا ي ن ز م هذه ق ا ع د ة ع ق ل ي ة لا يلزم من عدم الدليل عدم ل ه عدم المذلول لا ي ن ز م من عدم الدليل عدم ا ي ش عدم المذلول ماذا طيب بعد هذا من كم من سمم ما سبع أين هم؟ قال فان ثبت خاص نقرا بكزمعي الاقوى هو إ ي ش جاء ولم يات ما, ما جاء اخذك شوفي بكزمعي يعني ا س م ع أ ق و ى شيء هذا إ ذ ا اجتمع الاثنين الاضطراد وال وجدت ا ل ع ل ة وجدت دليل انعدمه العله على اقوى شيء تمام ي ل ي في المنزل لا لا انعكاس بدون ا ط ل ا ب انعكاس بدون ايه اخراس وزع الورق وزع الورق ال... و عليهم ع ا ل ا و ر ق على العاده من عنده خطا في الجمع ت ن ف ي ا ل ج م ع مراجعه ل في الحال تمام لكن لن يكون له حق المراجعه ة في ا ل النتيجة ما عنده م ر ا ج ع ة ياخذ و ر ق ة من التسويق كالعاده شكل عليها ما احتاج وجيبها ي لنا د ن وبعدها يجينا عندي م ب ا ل ه ه ت ز ع ل و اوه <تصفيق>